نعبده ونستعين ونستغفر نعوذ بالله من شر وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 فاين الاصل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر القرون منتفاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله حطت رجاء الله حافظك في السلام يومه نمر يمسكفوا رمضان انما مسوا من شاء الله ولا يؤتوا في ويني صفاء وينها بمزونه انه وكثير الشيعة والاسلام ويني صفاء بمزونه انه يوزع وكثير الشيعة kujipinda katika mazuhu mwezo wa kufurisha kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alquran alkarim wa sababu mazuhu ndio mwezo wa hiki kitabu kitabu cha alquran alkarim inashushwa kwa قام على لسانه الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان انسهم ابو العباس رضي الله عنه حضر الامه وبالقران يمشوشا جمله كتبها في اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا فبيت عيسى الله انزل شيئ قران وفق جواجهه كتوى في اللوح المحفوظ اعطي ايات في من الدنيا في بيت على فك الشوشه الدنيايه كلمه كلمه ترتيب ترتيب وبطوا وقالوا مكافه ومكف وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده ذلك لمثبت به فعاد فترناه ترتيلا ولا يخطولك بمثل اننا جيناك بالحق واحسن تفسيره فربانا يثبتيشوا بالقران كتوك في بيت العيسى الى وقت من الدنيا الى شوشه كده كده والمجيب والمطجع الذي هو فيجيري دنياي مكه و مكه وقالوا كان على بصيرة الله وقالوا لو كان كما قالوا كفار قريش لولا نزل عليهم القران جمله واحده اذري قالك قوه يا موجه قام الى شقتا الكتاب قام الى شقتا الانجي قام الى تلمشه عليه السلام الله كما قال لك سيستم يفعل هذا عندما تترمشيه قراني القليل به سعاده ili tofupwe moyo wako sadaqis waratallah tartila wakati wakati mshiwa muhamad qurani unasomea na jibrilii kwa tanzi kanisa ili ikite tat kama wako usiwe ile kwa bawa لا تحرك به صادك متعجل به ان علينا جمعه والقران بالقران هي النشوشه والمقوه وتكون في الرد المحفوظ في بيت العزه اللي قوه لتقامس هو في رمضان لا هي اللي قوه في اصبعك اذا انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر ايها من الف شهر فانت سيس تشنش قران كيف اسيف وجهك كيف كيف امالته تتخيلها والذي يجعلكم داريا كيف تتخفى وجوه نيوبي اسيف وجهك ليله القدر خير من الف شعره اقسمت سماه سبحانه ان انزله في ليلة مباركه تمشوش قران التكوسيف عليه بها بركه اسيد ليله القدر ولعسى عباد الله ايجابه الله اليوم وهنا وما ميز ولا موالي هو كل يقوا ناه وماوالي هي رقم 1146 Ramadan miongoni mwa Ramadan ambazo zinetokwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno yake kwenye msehuu wa Islamu wanatakiwa wachume wachume makubwa kabisa mpaka ataoa dua Jibril hapo yake hakusanya wao makosa yake hapo andikiwa ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo ameombewa kwa amri ya Jibril iliyotifwa doa hili na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa siwezi wa si wa mchezo huu huu ni mwezo wa kujipinga katika ibada mwezo wa kujikita katika hali موزو wa kukunjua mkono kuwasaidia al-fuqara wal-masakin wa huwa wal-mahawish wa watu wenye haja watu wenye matatizo tumeletwa alahe sallallahu alaihi wasallam akisifia na masahaba kwamba yeye ni mtoaji lakini utoaji wako unazidi katika mwezi wa ramadhani ana toa kwa kasi ambayo inaujenga upofu uliyotumwa لا والهدي يتبع عليه السلام والسلام لا والهدي هو ذاتي تفانياتي منه وقيما وقياسه لله عز وجل مزهوق ومليسوا في صوبه تعالى ان الله والسلام ومن ينجي المغاني ينتهي المغاني امشينوا في رتيميشه قراني ختمه واحده indiya ramadan mpaka imechoka ramani muislamu haja hadi hitinisha sura moja ya qurani wala unasoma qurani min fatahatihi ila khatimatihi kwa kushukuru hakuwa namtakwa bali aibu kwa muislamu mfaweso mtume muhammed alayhi salatu wasalam kwa wingi wa ramadani hapo kwanza kama حقوقه في مجالس الخير حقا مسكتين للعلوم امازها زمهشوا للمشايخ زت دروس تفسير قراني ونني ونقوم درس هذه زت تفسير قراني في مجالس وهو وهو درس ني درس القران وان احذني قران ايها الناس اذهب الله ايها الناس اذهب الله jambo ambalo ningependa mil bainishie katika kufahimu kama kuna watu wanafunga ramadhani lakin hawasali wanafunga ramadhani hawasalii tunao nyama zetu hao ni lazima wewe uwabainishie na kuwanasili kwamba wanatakiwa warudi hisiti warudi kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa sadaq wa nawazwani zimekuwa kali kwa ndao kwa wala Allah wanafunga alafu hawasali somo ziko mashakani somo zawasiofunga zipo somo zawasiojali ziko mashakani له علاقه بسبب يا النصوص مؤلف يلوقف في كتاب مؤلف يلوقف الله سبحانه وتعالى يوم يخشع ام ساق والبعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه اد صار ترعبه الا وَقَدْ دَعَوْنَ بِعَوْنٍ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ أَنَّ سُبْحَانَهُ سِفَاهُ ۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ ولاماه وطوله في صال دنياك حرتانزكم سديه الله في قيامه ولن يعن السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم متى يتطوى للدليل ضاع حق الا ومغضبك لا الانكسار وقد واقعوا دعوا الى السجود وهم صالحون الحال الدنيائي اليكوة وكلفه ومسجديه الله الحال ولكوة الوزنه ووازا لكن هوه يفني ما بعده في وتشير ومسجديه الله في القيامه من الوفى الله في يالا استحج زيدو كينياكوتي كوليو كو استحج زيدو كينياكوتي نا وانا افूंगा وقوا هو سالي واما ينجي في الاراضي يا هوا كيف كل نفس حينها تصب تحتها هنا الا اليمين في جنات يتسائلون عن الذين ما سلكوا في صفر الو لم نكن من المصليين ولم نكن نركع للمسجد وكنا نهون مع الخاطئين وقمنا نغضب بها مدين حتى اتانا اليقين انا سبحان الله الى نفسي بما قصد كرهنا الى نفسي هي يكوف رهين والا اما حطتم مبايا اتجيبوا مبايا الا اصحاب اليمين اسفوا وقتهمن اسفوا وقتهمن وقتهمن اما يزكموا نفس زاه وتوحيد الله سبحانه وتعالى ولازكموا نفس زاه واتباع سنه رسوله فَكُفُوا عَنِ السُّبُلِ صلى الله عليه وسلم وَلَذِقُوا نَفْسَ ذَاكَ فيما كان من أخلاق فكُنْ فَارِغًا لِتَمِيَزَ جُهْمًا وَمَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا أَصَابَ الْجُثَةَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ هَاهُ وَتَرِينُ سَوَاقَ الْبُطَانِ يَا بَبَّ وَكَفُوا وَلَا اُلْزَامًا يَتَسَاءَلُونَ أَلا فَصَالِحٌ مُؤْمِنُ وَلَا غِزَالٌ عَلَى الْمُجْرِمِينَ هُوَ وَأَمُ مَا سَنَكُونُ فِي صَبْرٍ كَيْفَ كُنَّا وَنَجِزُ فَنَمُوتُ وَصَالُوا أَلَا وَتَسْمَعُ لَنَقُمُ لِلْمُصَلِّينَ حَتَّى كُنَّا مِنْ غَيْرِ مَا نَكْسَاني أَسِيهُ صَالِحٌ مُؤْمِنٌ أَيْنَ فَايَ صُورَتِهِ أَيْنَ فَايَ سَلَفَاتِهِ اين صيصت ياك وقول اصي الصالح كافر اصي الصالح كافر انا سبع درا سبحان الله تعالى فانتاهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين كما وتطيعوا فاتول لاغ구나 واسفصلي حقنا او نقولوا وكبين وعطوي وسوتا لا وجود موته فاتول لاغ구나 وربو هو الذي عضو كتا ايمان كافر هاي سيبي عمل الحجما كافر هاي سيبي على جهه الجما انقطع الله في القران وقدمنا الى عنه من عمل فجعل الله هذا امنصورا اقسم سبحانه وتعالى والذين كفروا اعمالهم كسرات بديعه وحصلهم ضلال وما حتى اذا جاءهم لديه شيء وجد الله عندهم فرفع حسابهم والله سريع الحساب والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعاله وصحبه ومن والاه وبعد سولا اساسي لكم مشكاني ارسلن صلى الله عليه وسلم على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر تفوت ليكم بيني وبينكم واسي واسي اذا جيد تصلى ان كفوا نا امير المؤمنين هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسالونا اليه الامام علي المطا يوم عمر الي جوا نسراها وهي الشكالي وقت الله alichomo msikitini na abu lu'lu almajusi qafalahu allah akapelekwa huko mji pake ulipofika wakati alfajiri ya siku ya pili huko lilimwangusha lahamu utumbo wake na waikala dawa zile mturuzika kwa ajili ya fajr ya siku ya pili na'am la islami Hanafungo katika Uislamu aliyeyatasala haye ala ya sa'd umar amal yanuka asali damu zinamtoka katika majeraha yake utumbe wake ule ule sana hayy Allah ta'ala anasema ya hafu fil islami liman taraka asala hanafungo katika uislamu atayatasala tariku asala رضي الله تعالى عنه اربا صوموا وصلوا كما شكان ايها الناس عباد الله ثم محمد صلى الله عليه وسلم حديثة في حديثه هذا وكذا قال امام البخاري كذا قال ايوب المالكي رضي الله تعالى عنه اربا ارسل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله اتكئ صلي صلاه زكوا من صلى صلاتنا لهو اتكئ صلي صلاه زكوا صلاه الفجر وصلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب والعشاء من صلى صلاتنا اتكئ صلي صلاه زكوا واستقبل قبلتها لا اتكئ له قبلتها زكوا الكعبة المشرفه واكلت ذيحتنا لا اكال ذي جوت و ما لا ذي جوت واكل في توا في النفاق اتقي الرسول و قال لي كل شيء حلال لي وجب لو الاسلام نعم فذلك المسلم هو من الاسلام هو من المسلم وما لا يصل صالح الناس اتقوا الله حديث ابي تابع امام وتوقع الاسد بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه الله سبحانه لكن كذلك كنا واعط كنا واعف مفعون ونوالي الاسلام نعم فكوا في كما او كتصفه جففون ونوالي مفعون او من المسلم ونوالي والاسلام بل هو يغلب هذه الصفه سته مسلم عاقل مقيم قادر خالي من المنع من الموانع ومسلم بالغ بالغ بالغ ان بالغ عاقل اد اكيل تمام مقيم ومكاز وحسن المسافر قادر انه وزن وكف و صندوق خالي من الموانع يكون بالغ ذليل جوهو وقته يقل له يا كنتك قبلي كما غير الحيض والنفاس انا حيض ها نفاس لا عفوا ان كنتم لا تتقوا الله وقالوا انهم وانا صوموا الا فاستوروا قبل وقت الافطار كيف يسيء فوا حديث امام الحاكم ابو عبد الله المسابلي رحمه الله وتلقى الصحابي الجليل ابو امامه الداهلي رضي الله تعالى عنه وارضاه سمع قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا قائم اذ اتاني رجلان فاخذ ضعي فاتي بجبل الوعر فقال لي اصعد فَقُلْتُ إِنِّي لَا فقال فَأَتاهَ إِنَّا سَنُسَهِّرُهُ لَيْلًا آلَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ خَجِيلَةٍ فَقُلْتُ هذه هَذِهِ الْأَصْوَاتُ قَالُوا هَذِهِ نُواهُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْتَقَلَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِأَرَاقِيبِهِمْ مشاق وقتن اشتاقوا تصير اشواقهم نما فقلت مذهولا قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحله الصوم هذا امام الحاكم رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط وصلنا ولم يرووا اسمعوا اللهم ما بال هذه في حديث من نسفيه ابو قتود الله Sallallahu alayhi wa sallam akasema Siku moja nilipokuwa nililala wakanijia watu wawili wakanikamata mikono mwangu ah wakanishika muda aya muda sehemu hii chini ya daga na kadri ya kufika kwenye kiwiko wakamkamata mahali hapo wale watu wawili wakamkamata bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama Anasema غلا وعرى وغلسكيشه في الملمح فكوا اما كنا pandika kwa tabu wakaniambia isad hada malaika wanambia alrasulul akram alayhi wassalam isad hada fa kuntu inni la kutigo nikasema siwezi سيسي تطق ومقصه هو ويweza كفذا من ما هو اكو فما كين بي بونطوه السلام الله عز في صواع الجبل وبارك المفيد تاع كل كاع تاع الغيمه قيلها انا باصوات شديده فهمات صوتي قال صوتي مني نفسيا زاده نتاوله ها هذه الاصوات ولقالي صوتي هذي wakaniambia hadha au hadhi ruwaa ahli nar hawa ni mateleme ya watu wa motoni wakati wa nadhiriwa sauti ambazo unazisikia muhammad ni sauti za kelele za watu wa asema mpaka tahamaki nikawapitia watu wamefundikwa kwa mishingino yao mishingino viko juu kichwa zao viko chini mushaqqati ashqaqu midomo yao imefasuliwa tashiru ashqaqu dama ili meno yao iliyofasuliwa inatiruhisha damu kwa wingi ikauliza manhaqad حاولا ان اتماني وكانبيا ولا ملائكه هؤلاء الذين يفترون قبل تحله الشهر حالا ولاما ونفولا قبل يفيكا صوم الشهر قبل يفيكا صوم الشهر معك قبل وقت حلل كي وما مو وقت يفطيل الى عليهم قالوا الحركه دقيقه واحده قبل الكونه هراته نصف قبل الفضاء ما بزورني لمي لكن انا نسويه ان نكون ان لا من من نقول يفاضل فقط مدح لكن ابو الهول هي بسبب كونك يذكر على الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم في الحديث اذا اقفل الليل منها هنا وعدل النهار منها هنا وغربه الشمس فقد افطر الصائم اذا اقبل الليل منها هنا لنقانزو من كينجيا جيزا لو سيفو من هذا اليماني اليشرقي وادبر النهار منها هنا لوته كوليا موانغازا والمشاله الضد هو ااغيشه الضد الغرب فقد افطر الصائم حقيق المفرجي ام حلل كيوا وياه مفطرو وياه يذنيوا حتى فاما يتاونكانا ما وينو مكرو يلا هيامغو المفرجي اكيوا انا حقيقي مساله متت الليل منها هنا والنهار من هنا هنا في الدار وغالبا الشمس وقبل اقوى صاعد بيتي اكل حدا من هو المفند اهتراكيا في فكوه قبل وقته اكله مكين الحلو ده طبل طبل الحلو هنا حركه ساكتو. لكن انا اسلمت لله رب العالمين لكن انا مخالف رسولك التواتي في ياسيفون وهو مسلم المسلم بالغ عاقل نذير عالم من المواضع الله الله ايها الناس عباد الله وفق الشريعه تماما يا شرع ولا اغاوى ولا جتيا مراضي وسيقوا له هناك ناس ولا جتيا مراضي وسيقوا له لمغلاو نحينا انه وليت فراضي هي صو انا على الامام شمس الدين الذهبي رحمه الله قال اسمع واعد المؤمنين مفرحا ان من ترك صوما شهريا ماغلا بلا مراضي ولا غرضين انه أشد من الزال أشد من الزال والمكاس ومجل الخل بل يشكون في اسلامه ويظنون به الزنفه والانحلال هاي من كلام الامام الذهبي كالتكبائر ارصنا وعن المؤمنين نباله أن من قال واسلم مقرر نجابه عن الله لمشطشوا علم ترك صوم الشهر رمضان kuambarie lecti achote acho kufunga mwezo wa mabwani bila harami wala haram nin asina marani wala lengo amalikuwa lamhala lishie gere kufanya hivyo msafiri wala marani wala halengo la kufanya lishie kufanya ولا صالين كلكم تنزلوا يعني بولا تنزلوا ولا الكاس المكاس دون خبزي لا عمر من الخمر هو مباي كلكم موت من الخمر موت من الخمر ني شافوني شافوني بولا تشوبني موت من الخمر بل يشقون في الاسلام بالو اسلام وانا مشاركه وانا اسلام وهنا اما انا فلا من شهر رمضان هذا مرضي وقال انا غضره الشريعه يشكون في اسلامك وانا مشاركه و اسلامك يا مسلم وقت هو ويظنون به الظنط والانحلال ما ننبالي اذا ما يا هو كما هو والانحلال ربما انت الى حالي في اخلاق الكتابيه هذا ما يسمى الامام شمس الدين الذهبي الشافعي الله تعالى عليه ربنا عطنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم حزننا وجدنا وكل ما حسننا وجدنا وفقدنا وكل ذلك لنا والحمد لله